وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَغِذُونَ قَوْمًا لَّا هُمْ يُهْلِكُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ 117. ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 118. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَأَنقَضْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَلْنَاهُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ تِخَالِفُ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ألم وَالَّذِينَ مَثَابُهُم مِّنْ قِبَلِ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَقَدْ رَسُولًا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون في الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين